وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِئَذَا تُضَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمًّا هَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَا ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسق عند الله فإن لم تعلموا آبائهم